كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم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 تابعوا اهواكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي مَا عِنْدِي مَا تَسْعَجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ Osteeg t� kiid vaikei kоз peegiattii, tooo ei ole valmis jah啊. I Baidu, ku произaalt on solis windapad ina e isnabyis on know يَعلَمُ أَ وَلَا حَبَّتٍ فِي غُولُماتاتِ أَنْض وَلَا رَطُ بِم وَلَا يَابِسٍ إَِّ فيِيكِتَ بِم